لَمَّا أَسْلَمَ وَسَلَّمَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْبَدِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ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 مِن ذُرِّيَّتِهِ جِنَاحُ مُحْسِنٍ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُدِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ نُوحٍ وَهَٰمَانَ وَلَجَّيْنَا هُمَا وَأَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوهُمَا مُغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُ نَصْرًا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 تقولون أتدعون بعلون وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائ